بسم الله الرحمن الرحيم ان تسير إلى مجالس العلماء وتثني الركب عندهم لهو له الخير والدفء العظيم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاه الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا وربنا محمدنا عبد الله ورسوله امام المتقين وخاتم الانبياء والمرسلين ورسول رب العالمين صلى الله وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لعقد مجالس العلم والذكر ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول ولا شك أيها الإخوان أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات هو عباده تعلم العلم وتعليمه بل هو من أجل العبادة وأفضل العبادات تعلم العلم وتعليمه من العبادات المتعديه نفعها ولهذا قال العلماء إن تعلم العلم أفضل من نوافع العبادة يعني إذا تعارض مثلا تعلم العلم مع صلاة النافلة ومع صيام النافلة مع حج النافلة فإن تعلم العلم مقدم لأن الصلاة صلاة النافلة والصيام النافلة وحج النافلة نفه قاصر قاصر على فاعله بخلافه تعلم وتعلمه فإن نفه متعدد يتعدى إلى آخرين فالمتعلم يتفقه ويتبصر في شريعة الله ودينه فهو يستدير في نفسه ويعرف ويرى النور يوصر النور الذي يضيء له فيعمل بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ينير الطريق لغيره ولهذا فإن من علامة درادة الله العبد الخير ان يتفقه في دين الله ويتلصر في شريعة الله كما في الصحيحين من هذه معاملة من أبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله فيه خيرا فقه في الدين وأنا قاسم الله معطي فالفوق في الدين وبصيرة في شريعة الله نور نور يضيء الإنسان في الطريق يعمل على بصيرة لأن العمل الذي تعبد الله به المسلم الذي أوجب الله على المسلم أن يعمل, أن يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله لا بد له لا بد له من دليل لا بد له من دليل والدليل هو العلم والعلم قدم على العمل، ولهذا بوب الإمام بخاري صلى الله قال باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قول الله تعالى ثم استدل بقوله تعالى فعلم أنه لا إله الا الله واستغفر للنبيك والمؤمنين والمؤمنات قال فبدا بالعلم قبل القول والعمل، والرابحون الذين سلموا من الخسران أقسم الله سبحانه أنهم أن كل إنسان خاسر وهالك إلا إلا من خرج عن من الخسران واتصل بصرات الرابحين أولها العلم يقسم الله تعالى في في سورة قصيرة من كتابه قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته ويقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقسم الله سبحانه في نفسه أقسم الله في كتابه الصادق سبحانه وتعالى وإلا نقسم لكن أقسم لعظم هذا الأمر عظم شأنه أقسم بالعصر والعصر, والعصر الذي هو الزمان والعصر الذي هو محل العمل إن الإنسان لفي خسر الإنسان جنس فاللي والمعنى أن جنس الإنسان في حساب ثم استثنى الله سبحانه وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الا الذين امنوا والايمان الصحيح مبين على, على العلم ليس هناك ايمان الا بعلم إلا الذين آمنوا عن العلم والبصيره الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الثاني الثانية في العمل عن الصالحات هي الأعمال والأقوال الواجب هو مسحب هي العمل الصالح يعني أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات أدوا ما أوجب الله لأن العمل قد يكون واجبا كالصلاه والزكاة والصوم والحج والوضوء وقد يكون العمل مستحبا كالسواك للمسلم قال علي رضي الله لولا ان شق على امتي لابرتهم بالسواك عند كل صلاه اذا سوك عباده مستحب وليس بواجب والمحرمات كذلك المحرمات التي منع الله من ان يفعلها نوعان محرمات ومكروهات فالمحرم كتحريم الزنا والسرقه بشرب الخمر، عوقب الوالدين، وقتل الرحيم، وقد يكون المكروه كراه التنزيد، كالحديث بعد الصلاة العشاء. قال عليه في الحديث صحيح، حديث برز برزها برز لسنب، وعندما ذكر الصلوات أو قت صلاة، وكان يكرهها وقبلها والحديثة بعدها. هذه كراه التنزيد، الحديث بعد الصلاة العشاء مكروه، كراه التنزيد. ويشتهر من ذلك ما جاء الحاجة إليه. يستمر في طلب العلم ويستمر في مشاورة مشاورة في أمر المسلمين وما أشبه ذلك والجلسات الآن الناس كلها بعد العشر فمنها المستحب منها المستثنى وكثير منها غير المستثنى وكان أكره النوم قبله هذه الصالحات وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله تواصوا بالحق دعوا إلى الله على بصيرة لما وفقه الله لهذا الخير للعلم والعمل دعوا الناس لهذا الخير الذي رزقهم الله وإياه صاروا دعاة إلى الله تعلموا ثم عملوا ثم دعوا إلى الله ثم أوصوا رابع الصبر لأن الداعية الذي يدعو الناس إلى الله يقف في أمام رغبات الناس ويمنعهم منها والناس من وقف أمام الرغوات لا بد أن يعدوه إما بقول أو بفعل فلا بد أن يدعى نصبر فإلا نصبر انقطع تطعه قال وتواصف الصبر إلا الذي آمنوا عن الصالحات وتواصف الحق وتواصف الصبر العلم هو إرث إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لم يرثوا ديانا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وعفظ وهم أهل الخشية التامة كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وفي مقدمة العلماء الرسل هم أعظم الناس خشية لله عز وجل وفي مقدمة الرسل العزم الخمسة إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى ونوح هؤلاء العزم الخمسة لهم قوة والتحمل الصبر وعنسى لغيرهم وليهذا وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان بهم في قوله سبحانه فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل قال ذكرهم الله في سوره علم في سوره الاحزاب قال تعالى والا اخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بمريم فاخذنا منهم ميثاقا غليظا وفي سوره الشوره قال شرع لكم من الدين ما اوصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما اوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتهربوا فيه ودين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، و... واشترايع مختلفة. دين الأنبياء واحد هو التوحيد، كل الأنبياء واحد هو التوحيد. دعوة الله التوحيد، وإنه على الشرك. كل الأنبياء قالوا قد بعثنا كلهم من الرسولين عبود الله ويسنبو الطاوعة. قال تعالى وما أرسل من قبلهم الرسول إلا نوح إليه إنه لا إله إلا نفعه. الأنبياء كلهم. يعيثون بالتوحيد كلهم يعيثون بالتوحيد يدعون التوحيد وينهون على الشرك فدينهم واحد دين الانبياء واحد ولكن الشرائع خلفة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء اخوه لعلات ديننا واحد وامهاتنا شتى ديننا واحد هو التوحيد والامهات الشرائع تختلف الاوامر والنواهي هذه الشريعه والإخوة العلات هو الأخ من الأب، إخوة العلات هو الأخ من الأب. الأب واحد والأمهات متعددة. فالأم بأخذ العلات يعني أخو من الأب، والاب يمثل الدين والأمهات يمثل الشرائع، يمثل الشرائع. هذا قصة العلات. وهناك أخوة الأعيان، وهم الأخ على شقة. هناك أخوة وهناك أخوة, إخوة الأخيار. وهو عكس الأخوة العلاة الأم واحدة والأباء متعددون قال لهم اخوة الأخياء الأم واحدة والأباء متعددون و اخوة العلاة بالعكس الأب واحد و الأمهات متعدد و اخوة الأعيان هم الأشق الأب و الأم واحد و الأنبياء من نوع ثلاثة نوع من اخوة العلاة اخوة العلاة الدين واحد و شرائع وهذا هو معنى الإسلام العام الإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا فهو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين إبراهيم فالاسلام العام معاناة العام دين الأنبياء جميعا فالتوحيد فدين آدم هو توحيد الله وطاعة آدم في المجاوبين الشريعه والتوحيد في زمن نوح توحيد الله واتباع نوح في مجاوه من الشريعة والإسلام في زمن هود توحيد الله واتباع هود في مجاوه من الشريعة والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله واتباع إبراهيم في مجاوه من الشريعة والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله واتباع موسى في مجاوه من الشريعة وكل الأنبياء الذي بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالطورات ومنهم داود وسليمان ويوب وزكريا حتى بعث الله عيسى عيسى انزل الله على الانجيل فالاسلام في زمن عيسى توحيد الله واتباع عيسى فيما جاء به من الشريعه والشريعه متممه للتوراه في تخفيف لبعض قال الله تعالى عليه عيسى وقال ولو احل لكم بعض الذي حرم عليكم فالتوحيد هو دين الأنبياء جميعا ولكن الشرع مختلفه فمثلاً الشرائع اختلاف الشرائع الشريعة في زمن آدم في زمن آدم يجوز الانسان أن يتزوج أخته ولكن تحرم عليه أخته التي جاءت معه في بطن واحد وكانت حواء لما تحمل ذكر وأنثى في بطن واحد فهذا الذكر الذي معه الأنثى تحرم عليه اللي في بطن واحد ولكن يجوز أن تزوج أخته في بطن سابق وبطن بطن لاحق لماذا لا لما في حد الناس ما في آدم. ادم اين يذهب فلما تكاثر الناس. تكاثر الناس حرم الله الجمع بين الاختين حرم الله لكحل الأخت وفي زمن يعقوب يجوز الجمع بين الاختين, جمع بين الاختين. و... وفي شريعتنا يحرم الجمع بين الاختين قالوا تجمع بين الاختين. في زمن وفي شريعه موسى يجب قتل القاتل القصاص في, في شريعه موسى عليه الصلاه والسلام يجب هو قتل قاتله وليس هناك ديه والعفو في شريعه الانجيل يجب العفو والتسامح ولهذا يقال في شريعه الانجيل, الانجيل من ضربك على خدك الايمن فأدر له لا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له لا في شريعتنا الكاملة محير القاتل اولياء القتيل يخيرون بين القصاص وهو قتل القاتل وبين العفو إلى الديه وبين عفو مجانا أكبر الشرائع قال تعالى فمن عفية لهم الأخيشين فاتبعهم المعروف بعد عمر مرسا بهذا يتتبين أن دين الأنبياء واحد والتوحيد التوحيد وأن الشرائع مختلفه وهذا هو ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء دين واحد أخة لعلات دين واحد وأمهاتنا شتى فالانبياء عليهم الصلاه والسلام هم اعلم الناس بالله عز وجل وأعلمهم الرسل وأعلمهم بالله واتقاهم اهل العزم الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وأعلم اهل العزم الخمسه الخليلان اتقامه ابراهيم ومحمد عليهم الصلاه والسلام وأثقى الخليلين خليلين واعلمهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واثقل الناس واعبد الناس وأشجع الناس وادفن الناس قال عيسى ان لا أحشى الناس وادفن الناس وادفن لا الناس لانا او كما قال عيسى وادفن الناس واعبد الناس واعبد الناس وادفن الناس ثم يليه جده ابراهيم ثم يليه موسى عليه ثم يليه بقيه العزم الخمسه ثم بقية الرسل ثم الانبياء ثم يليه الانبياء الصديقون الصديقون كما الصديق صديق سعيد سرته مبالغه ثم يقصدق القوه التصديقه الصديق هو الذي قوه ايمانه الصديقه يحرق الشبهات والشهوات حتى يصر على معصيه اذا قوي اليما التصديق احرق الشهوات والشهوات ولا يكون على المعصيه واذا ضعف اليما التصديق جاءت المعصيه جاءت الشبهات وفي مقدمه الصديق ابو بكر رضي الله صدقها لأمة ولهذا دوي أن في الحديث الصحيح أن المؤمن والصدقي لهم درجات عالية قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الناس, إن الناس في الجنة لا يتراؤون أهل غرف من فوقهم كما تتراؤون الكوكب الذرية الغابرة في الأفق في المشهد او في المغرب يتفاضوا لما بينهم يعني بعض أهل الجنة في درجة ويبصر ويشاهد الدرجة العالية من بعدها كما نشاهد الآن الكوكو والدري الغابر في المشتر والمغدر ما بعده عنا الآن؟ أين يبعد الآن؟ الكوكو والدري الغابر مش. هذا بعيد عنه كذلك أهل الجنة درجاتهم عالية هكذا فقال الصحابة رضاً يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم منازل عالي فقال عليه الصلاة والذي نفسه بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا من بلاء الذين سبئ رجال حامرو بالله وصدق المرسلين يحصلون على هذه المرات. فالصديق درجته عالية، فعيل قوي الإيمان الذي لا يصرع على معصيه. ثم يأتي الصديقين الشهداء، والشهداء جامشهيد، والشهيد هو الذي قتل في المعركة لاعلاء كلمة الله في الجهاد بسبب لاعلاء كلمة الله. هذا الشهيد باع نفسه لله أغلى معيبك روحه التي بين جنبه باعها لله باعها لله عز وجل قدم روحه رخيصة قدمها لشيء أغلى وهو مرضاه الله عز وجل ولهذا فإن الشهيد لا, لا يفتن في قبره لا يفتن في القبر إذا مات الانسان أتي الفتان ونكرر يا يسأل عن ربك وعن ربه وعن دينه وعن نبيه وأما الشهيد يعمل الفتان قال فعالي صلى النبي عليه الشهيد قال كفى ببارقة السيف على رأسه فيثنى كفى ببارقة السيف على رأسه فيثنى والشهيد لما قدم بدنه وأثرفها لله فقت الروح الروح عوضها الله جسما تتنعم بواسطته يكمل نعيمها فثبت بالحي الصحيح أن الروح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تريد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قلدين معلقة في العرش يعني تتنعم تواصل حواصل الخضر وأما سائرهم من غير الشهداء فروح المؤمن تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر كما تبثل الحي الصحيح لسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسد هي يعظم ياكل فالمؤمن غير الشهيد روحه تتنعم وحدها تاخذ شكل طائر والشهيد روحه تتنعم بواسطة حواصل طيب خضر فتنعم روح الشهيد اكمل من تنعم سائر المؤمنين هذه ميزه ايش للشهيد فهؤلاء هم في المرتبه الرابعه الشهداء الانبياء في الدرجه الاولى المرتبه الاولى ثم ثم المرتبة الثالثه ثم الشهداء المرتبة الرابعة سائر المؤمنين سائر المؤمنين الصالحين المؤمنين المؤمن غير الصديق وغير الشهيد ما تعالى التوحيد والإيمان هذا في المرتبة وهم يتفاوتون أيضا تفاوتون ثلاث مراتب أيضا المرتبه الأولى السابقون المقربون وهم الذين تقربوا إلى الله تعالى باداء الواجبات والفرائض وزادوا على ذلك صار عندهم نشاط فتقربوا إلى الله بالنوافذ والمستحبات ادوا الفرائض والواجبات ثم كانت ثمة عالية فإيش فأدّوا المستحبات والنوافذ وتنافسوا في الخيرات وتركوا المحرمات والمنهيات تركوا المحرمات كلها والموبقات والكبائر. وتركوا ايضا على تركوا المكروهات كره تنزي حتى المكروهات تنتركوها وايضا تركوا التوسع في المباحات هؤلاء السابقون المقربون السابقون المقربون ادوا الواجبات والمستحبات النوافذ تركوا المحرمات والمكروهات والتوسع في المباحات والطائفه الثانيه من الصالحين قال المقتصردون أصحاب النبي. المقتصردون أصحاب النبي أدوا الواجبات والفرائض ما نقص منهم شيء. لكن لم يكن عندهم شرط في المسحابات والنواح. ما فعلوا الصعود النافع. أدوا واجباتهم والفرائض وتركوا المحرمات والكبر والمبكرات تركوها. لكن ما كان عندهم شرط في ترك المبكرات كراثنزي. قد يفعلون كراث كراثنزي ويتوسعوا في المباحات. لكن أدوا ما عليهم. كل من السابقين المقربين وأصحاب اليمين كل منهم يدخل الجنه من اول وحده فضل من الله تعالى و كل الدماء عليه ما نقص شيء ما وجب الله عليه لكن درجة السابقين المقربين عاليه دون درجه المقتصرين اصحاب اليمين كلهم يدخلون في الجنه لكن يتقاسمون المؤمن كلهم يدخل الجنه باي شيء برحمه الله قال عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم الجنه, الجنة, الجنة بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا نتغمدن له ورحمه من كل من مدخل الجنه باي شيء برحمه الله ثم يتقاسمون درجه الجنه بالعمل درجات والغرف يتقاسمونها بالعمل بالاعمال دخول برحمه الله يتقاسم الدرجات بالعمل والسابقون المقربون لهم أعمال يصعدون ويخلفون ايش اصحابهم والقصف الثالث والطائفة الثالثة من الصالحين الظالمون لعفوسهم، وهم مؤمنون موحدون ما تعالى التوحيد والإيمان ولم يقع منهم الشرك، لكن ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو التقصير في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات دون الشرك، الشرك ما فعل الشرك ما تعالى التوحيد، لكن فعلوا أو ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات التقصير فيها. أو فعل بعض المحرمات، مثلا هذا ما تعال التوحيد، لكن ما تعال على الزنا غير توبة، هذا ما تعال إيش؟ على الغيبة غير توبة، هذا ما تعال النميمة، هذا ما تعال التعامل بالرينة غير توبة، هذا ما تعال أكل الرشوة، هذا ما تعال عقول والدين، هذا ما تعال اكل المال بالباطل، ما عص ما تفعله، ولهذا منهم من يعف عنه، هم تحت مشيئة الله فل إن الله لا يغفر به. منهم من عفو الله عنه من عفو الله عن طهر ومنهم من يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة ومنهم من يعدل في قبره تطهيرا له قبل يوم القيامة كما في الحديث الصحيح هذا من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لو عذبان وما عذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبروا من البول وأما الآخر فكان يشبه النميمة ثم أخذ جريزهم رطبة فشق فشق هذا الصين وغرسها في قبر قبر كل قبر واحده وقال لعله يخفوا عنهما ما لم يبشع. يعني هؤلاء في القبور هناك من في هناك من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه يشفع فيه الانبياء الشهداء والصالحون فيشفعهم الله في دخول النار ومنهم من يدخلون. والتواتر الأخبار أنها دخلوا جملة من التوحيد مؤمنون مصدقون. ماتوا على التوحيد مصلون ولا تأكل نار روجها لكن ماتوا على الكبه كما سبب فيمكسون فيها مدة في النار ومنهم من يطول مكسر لكثرة جرائمه ومعاصيه أو لغلظها وفحشها كالقاتل أخبر الله أنه يخلد قال تعالى ومن يقتل مؤمن المتعبين في الجزاء خالد فيه إذا لم يستحل إذا لم يستحل القتل فهو يش فهو ضعيف جمال العاصر أما إذا حل وراء أين قسل حلال هذا يريد على ينيسهم لأنهم كذبوا لله من قال إن دم المسلم الحراء حلال كفر مثل ما قال اللبائي الربا حلال كفر أو قال الزنا حلال كفر أو قال الحكم بالقانون حلال كفر لأنهم كذبوا لله أو قال الحكم بالسلوم القبائل والعادات والاعراف كفر لأنهم كذبوا لله والرسول لكن ما فعل عنه العاصر يعني من يعلم أن الزنا حرام لكن فعل الزنا ضعف الزنا يعلم أن الربع حرام لكن تعامل يضعف ايمان غلبها الجشع والطمع وهكذا هذا يكون مؤمن يكون مؤمن عاص ناقص الإيمان هؤلاء منهم من يطول مكتب في, في النار كالقاتل أخبر الخلد والخلود هو مكتب الطويل وتقول العرض اخلدت في المكان اذا طال مكتب فيه فيها أخلط فالخلود خلودان خلود دائم لا نهاية له هذا خلود مؤبد هذا خلود الكفرة وثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية وهذا خلود بعض العصاة الذين اشتد كثرت جرائمهم أو فحشته غالبا وهؤلاء هم الذين يشفع فيهم الشفعة يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات ويشفع فيهم بقية الأنبياء ويشفع فيهم الملائكة ويشفع الشهدة ويشفع الأفرار أربع كل مره الله حدا له حدا يخرجهم بالعلامه وفي بعض الشباب يقال له اخرج ما كان في قلبه مثقاله ذره اني بعد او من من وفي اخر الرابع يقول الله اخرج من كان في قلبه اجنا وفي هذا دليل على ان الايمان و... وإن ضعف انه يخلص صاحبه من النار ولا لا يخلص ما دام شيء من الإيمان و على المعاصي ولو عظمت ولو كثرت لا تقضي على الايمان بل لا بد ان يبقى بقيه يخلص يحمل النار متى يقضى على الايمان اذا جاء الشرك الاكبر انتهى الايمان او النفاق الاكبر او الكفر الاكبر انتهى الايمان ما يمكن سمع كفر مع إيمان ابدا لا يبقى شيء من الإيمان كفر أكبر ينتهي الإيمان شرق أكبر ينتهي الإيمان نفاق أكبر ينتهي الإيمان فسق أكبر ينتهي الإيمان ظلم أكبر ينتهي الإيمان جهل أكبر ينتهي الإيمان هذه لكن الاصغر يبقى شرق أسغر كفر أسغر نفاق أسغر هذا يبقى شيء من الإيمان فهذا فيه دليل على أن الإيمان لا يقضي تقضي عن المعاصي ولا عضوة فإذا تكامل خروج العصات عصاة الموحدين سبعة فيهم سبعة تكامل خروجهم يبقى بقية لا ترى لهم سبعة رب العين برحمته فيقول رب سبحانه فيس سبعة الأنبياء سبعة المائكة ولا مقايلا رحمة رحم الرحمين فيخرج قوم من النار لا منهم خلق ينزل على التوحيد فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى منهم أحد أطلقت النار على كفر بجميع فتاه فلا يخرج منها أبدا بعد اليهود والنصارى والوثنيين والملاحده والمنافقون في الترك الاسفل كما قال الله تعالى ان المنافقين في الترك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا لا لاخذوا منها ابدا الابد كما قال الله انها عليهم مؤصده يعني مطبقه مغلقة في عمد ممدده قال تعالى يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على مقيم قال سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسره عليهم وما هم بخارجين من النار قال سبحانه كلما خبت سجناهم وسبحانه لابثين فيه احقابا والاحقاب وهو الزمع حق وهو الزمان الازمان المتطاوله كلما انتهى حق يحفظ حق الى ما لا نهايه احنا صلوى السلام في العافيه وبهذا يتبين يعني اهميه التوحيد والايمان حاول الى الصف الثلاثه اللي هم الصالحون والاسباق والمقربون والمفسر اصحاب اليمين وغنيم القسم كلهم اورثهم الله الكتاب كلهم اصطفوا وصرفهم الله حتى العاشر العاشر الله اسلم من الشرك قال تعالى في هؤلاء الاسماء الثلاثه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات وعيذ صره كل اقسام الثلاثة جنات وعيذ صره ووقع القصو الرابع وهو كفر قال والذي كفروا لهم نار جهنم فذكر الله تعالى ان اهل الجنه هنا ليس اصلا وذكر في سوره الواقعة ان اصلا فهذا هو حال اهل التوحيد وهذا هو ايش حقيقه التوحيد وهذا هو مصير اهل التوحيد ومعالهم وبهذا يتبين يعني اهل التوحيد وعظم شأنه وعظم أهله ويتبين الفرق بين الكفار وبين المؤمنين وبين الموحدين والمشركين وأنه لا التقاء بينهم ما فيه التقاء بين المؤمنين إلا في التعاون الدنيوي الذي لا يخل بالتوحيد مفاصلة بين المؤمنين وبين الكفار قال تعالى في كل ركعة في كل يوم يشرع المسلم أن يقرأ سورة قد يعني هكفر وقل هو الله احد يفسر من حياته اليومية سنة الفجر يقرأ فرقة الفاتحة وفرقة الثانية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الذين فاصل ما فيه, ما فيه لكم دينكم واليتين فاصلة كذلك تقرا هذه التسور في في افطساب حياته الاولويه في الفجر ويختم حياته اليومية في في الوتر اقامه وفي ركعته الطواف وفاصله وفي الحديث النهي عن السفر الى بلاد المشركين قال عليه الصلاه أنا انا بريء من كل مسلم يقيم بالمشركين لا ترى انا راهما قال من سكن من جاء مع المشركين سكن ما هو مثل يا مفاصلة الان فيه اندماج في اندماج يعني اصلا اندماج اندماج بين ايش بين المسلمين والكفار عولمه هذه العولمه عولمه واندماج وتعايش تعايش السلم كل هذه الان تجعل المسلم يندمج مع الكفر تعايش سلم وعولمه والاسلام يريد فصل المؤمن عن الكفر وبراءة منه ومن عمله لكم دينكم والدين لكم دينكم الشرك والدين التوحيد والإسلام ما فيه ما فيه ارتقاء المسلم عليه أن يعتز بدينه الحنوية ملة إبراهيم ما هي هي أن تظهر العداوة الكفار قال الله تعالى قد كانتك مستة حسنه في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون عند الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده عداوة وبغضاء لكن لماذا معنا ذلك ان المسلم يذهب يقتل الكافر يستبيح دمه وماله لا الكفار نوعان النوع الاول كافر حربي هذا حل دمه حلال وماله حال قتال مثل اليهود حينما في قتال المسلمين الفلسطينيين قتالهم بشيء للكفار ومثل الآن الجيش الفر المسلمين قتالهم في سوريا هذا خلاص كل واحد حرب لأنه معلن الحرب هذا دمه حلال وماله حلال الجيش الحر إذا مسك واحد من الكفار دمه حلال وماله حلال وكذا في غصين وهم بالعكس والقسم الثاني كفار بينهم عهد دخل البلاد بعهد أمان. وهم أنواع منهم مستأمن دخل بامان حتى ولو كانت الدورة محاربا دخل بامان خلاص صار دمه معصوم وما له معصوم كذلك أيضا الذمي اللي تحت الدولة الإسلامية يدفع الجزيه المستأمن والذمي هؤلاء لا يجوز قتله وفي من قتل معاهد لم يرح طائحة الجنة كذلك التعامل التعامل شيء النبي صلى الله عليه وسلم اشترى غنم من مشرك وتعامل مع اليهود وما تبدل عمرته عند يهودي التعامل شيء ومحبة القلب والبغض كلهم أعداء لنا الكفار نقص أنهم أعداء ونبغضهم في قلوبنا لكن التعامل شيء آخر بعض الناس ما يفرق يقول, لا يقول لا لا الكفار اللي يحاربوننا نعاديهم ولما يحاربونا ما نعاديهم ولا كله كفار عادينا كلهم عدو يحاربون الموافقه كلهم عدو من كان عدو الله ورسوله وجميعهم فان الله عدو للكافرين جميعا كل كافر هو عدو لله وعدو لرسوله وعدوهم كل كافر ولو كان ما حاربنا ولو كان ما حارب بعض الصحابيين يكتب يقول انا ما نعادي الا الصهاينه لقاتلنا واما غير الصهاينه لا ما نعاديهم يقول لا ما نعادي الا لقاتلنا يقول لا هذا ليس كلهم نعاديهم الكفر الكفر كلهم عدوا لله كلهم عدوا لنا. ولكن التعامل شيئا لكن ليس كل عدو نقتله لا إذا كان حربي نقتله وإذا كان معاهد وذمي ذمي هو عدو لله ونكره ونبغضه لكن لا يجوز أخذ ماله ولا قتله دمه معصوب وماله معصوب فلابد المسلمين والمسلم طالما يكون على بصيرة من هذا الأرض نفرق بين عيش. كما فرقت اللي. الشريعة الإسلامية فينا ونسأل الله ان يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا في دينه والشريعة والوصيرة في دينه وفي شريعته وأن يثبتنا على دينه القويم وأن يرزقنا الفقه في الدين والاخلاص في العمل وأن يهيأ الأمر برشدة وأن من المحن التي حلت بهم وأن نكتب الخير لأمة الإسلام وأن نكتبهم القوة والنشاط الإسلام نعيد مجده وعزته وأن نقيم الإسلام دولة تعتز بالإسلام وتقيم شرع الله في أرض الله وأن نوحد المسلمين ويجمع كلمتهم الحق وإن كانت الحامل هناك يحكم شرع الله في أجزاء من من أرض الله وفي المملكة العربية السعودية على على ما هناك من نقص ولكن نسأل الله أن يوفق المسلمين لأن تكون لهم قوة ومنع وعزه ودولة تهاب وتخاف والكفار وأن تقبل الخلافة الإسلامية كما قال كما قال الخليفة هارون الرشيد للصحابه عمتي حيث شئت فسيأتيني خرجك دولة الإسلامية عامة وأبطي هذا الشيء تيصر هذا السحاب فسيأتين تحت حكم الجزيرة العربية مكة والمدينة ونجد والشام والمصر وكل كل البلدان كلها تحت تحت الولاء الإسلامية هكذا كانت الخلافة الإسلامية ثم جاءت الخلافة العثمانية ثم سقطت دولة الإسلامية الخلافة الإسلامية واصبحت الآن دويلات كما ترون كل دولة لها حاتم واشتد الضعف الآن والوهن الاعداء الأعداء تقوى الكفار وضعف المسلمون فرسل الله نعيد المسلمين وجدهم وقوتهم وأن يمكنهم وأن يوسع وأن يعيد الخلافة الإسلامية لأمة الإسلامية وأن يثبث وأن المسلمين القوة والنشاط والشجاعة وأن يقيم عالم الجهاد وأن يقفع أهل السر والفساد والعناد ونثبت الجميع على دينه القويم انه ولي ذلك هو القادر عليه وصلى الله وسلم وضارك على رب الله ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتعليم الآن نبدأ في الرسالة التي بينها دينا وهي متن الدرة متن درة البيان في أصول الإيمان الدكتور محمد يسلي إبراهيم هذه الرسالة اخترناها لأنها شاملة للمنباحث المباحث العقيدة وإن كان فيها اختصار ولكن بالشرح، بالشرح يعني يزين هذه الدورة ونتوسع في شرحها ونؤيد ما ذكره الدكتور ونضيف إليها ما ما فيها من تقصير نؤيده على ما فيها وقد نخالفه في بعض الأشياء ونحن بهذا إنما نفعل ذلك. موافقة الكتاب والسنة لما دل على الكتاب والسنة نحن الآن في موافقتنا أو مخالفتنا أو تأييدنا أو التفصيل إنما نفعل ذلك مقتضى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الله لنرزقنا جميعا لعنى النافع وعنى الصالح